هذا يسأل يقول ما دليل المالكية أحسن الله عليكم ما هو دليل المالكية على عدم وضع اليد اليمنى على اليسرى في الصلاة لا دليل لهم إلا ما رؤيا من الإمام مالك رحمه الله تعالى مصليا مسبلا يديه غير قابض فأخذوا بذلك مع أن مالك رحمه الله تعالى يروي في موطئه حديث القبر <تصفيق> حديث القبر فلا دليل لهم إلا التقليد لمالك ومالك معذور في هذا فإنه قد صار له هذا يوم امتحن فأصبح لا يستطيع فحينئذ العندة إنما هو على النص الوارد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول